يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما إن الله كان me